Bismillahirrahmanirrahim Wielu likulli humazat lumazat Al-lazi jem'a ma'la wadda da Yachsabu an akhladah Kala, layunbatha في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة